ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ومن يضلل فلا تجد له موليا انا دونه ونحشرهم يوم القيامه على ودوهم عميا وبكموا وقم ما مواهم جهنم كلما قبضناهم تعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر, قادر على أن يخلق مثله وجعل فأبغالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذا لامتكم خشية الينفاق وكان الإنسان كفورا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إلى إجهاهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسبورا قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بطار بطار وإنني لا أظنك يا فرعون مسبورا